نادونهم الم لم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور